فَجَبُوا قَْهُمْ أَذا كَُّ تُراَضًا أَإِا لَ فيِي خَلْقِم جَديد أولائِكَ الذيينَ كَفرَروا بِرَبّهم وَولائِكَ الأأَغْلالُ فيِي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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه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 هؤلاء لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب أفمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كما هو اعما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 والحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا ويجرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار جنات عدن يدخلونها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 كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الذي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 وليأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بماَا صَنع تُصيبهُم بماَا صَنَع قَارِعَةُ أَ تَحلُّ قضًا مِ داَِهِم أَوْ تتحُلُّ قبًا مِ داَهِ حتىَ يأت وَعددُ الله إ اللهه لا يُقْلِكُ المعَ وَلَقدَسُْ زأَابِسُ لِ قَبللِكَ فَأَملَيتُ للَِّذينَ كَفرَوا فأَملَيتُ للَّذينَ كَفرَثُمَّ أَخَدهُ